يا غايبني عتبا آهات وبحسره اولع قلبك نفذ يا بيني الحسن صبره يا غايبني عتبا آهات وبحسره اولع قلبك نفذ يا عشان صبره إني ينخاك يا سي بحماك هلا بحماك يا سي إيه يا سي هلا هلا بحماك إيه يغايبنه ليلي شهدك وين دوم وعيك فوق هلك لغائب نقوله ومن بيعود اي وين تبيع هواك تلفي الموعود اي ويلي مثلك لزول وين جاي إن إن يا سيد إيه بحماك يا سيد إيه بيد لبعر أمرك ليه يدري تقديره لكي نحقل عتابي الطا يحب حيره أمور قضيه عينين انتظرك يا ابو الغيره عما ارقا يا الضيع عينين منو يا ابو احكي اي تقولوا متا اللي بيثرم ما كان زهره خاك يا سيد بحما خادم للشاعر سيد سعيد صافر ميثي اقصد يليل هلا بيك هلا بيك ابي دي لبعه رأمرك ندري تقديره لك عتابي الطا يحيب حيره عمرك الظيل ننتظرك منو؟ يا بولغير اي عمره جاي الضه انا انت اضرب يا تقوم اي تا اللي بيبي صار ما كيفاغره ان نخطه سيره اي بحماك ايه ايي ايي جاي سيد الليل باقي وع ما كان جيد ها سوا بالعد الك شريط ضي ضا هده او شوف اميل حسني يا لا ويله حدها بعد كسر ضلعك ريلي تجبره قلب امك على المذبح اظن اكثر مناح على اليمن على المبعد بعد, بعد اظن اكثر مناحتها على المذبح كوين على الصليب اله شمع وسجره كوين على الصليب اله شما وسدر ايه يا هول مين هلكي شيء يعتك لليوم تنضرك جميع اهلي هيه من الهكثار ادكافي صبر من الهكثار اي جرب صح شرير راية جار ربصة قلمك قوم شرير راية دنيتنا فتن يلغى يبو غاية دنيتنا فتن يلغى حالتنا يبن عقد يبن ويله خطره اي حالتنا يا ابن عقدة ويله جزاك الله خير الجزاء ما قصرت ماجور ان شاء الله